موضوعنا ح م للمي د النبي ع أجمعين ل آله ى وصحبه و اليوم هو ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وسنتكلم فيه على ما يتعلق بها من أ ح ك ا م والاعذار التي تسقط بها ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة عن ا ل إ ن س ا ن و ا ذ ا ب ا ل إ م ا م و ا ل م أ م و م أ م ا دليل مشروعيتها قبل ا ل إ ج م ا ع ق و ل الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك فقد ندب الله تعالى المسلمين ل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في ح ا ل ة الخوف والحرج ولم يسقطها عنهم نبرر ل إ س ق ا ط ا ل ج م ا ع ة اسقطت في ح ا ل ة الخوف ولكن ما اسقطها ل ل ه تعالى عن المسلمين في ح ا ل ة الخوف و إ ن م ا طالبهم بها وشرع ل ص ل ا ة الخوف ك ي ف ي ة خ ا ص ة يصليها الخائفون المجاهدون وغيرهم وقد انعقد إ ج م ا ع ا ل أ م ة على مشروعيتها وقد وردت ف ي ف ض ا ئ ل ه ا أ حديث ا ك ث ي ر ة منها خبر البخاري ومسلم فلات ا ل ج م ا ع ة أ ف ض ل من فلات الفذي بسبع وعشرين د ر ج ة وفي ر و ا ي ة بخمس وعشرين د ر ج ة ولا م ن ا ف ا ة بين الحديثين ويمكن أ ن يجمع بينهما بوجود ك ث ي ر ة من الجمع أ ق ر ب ه ا أ ن هذا يختلف باختلاف أ ح و ا ل المصلين من الخشوع وعدمه فبعض المصلين يكون خاشعا في صلاته خاضعه وبعضهم لا يكون كذلك فلاختلاف ا أ ح و ا ل ه م في صلاتهم تفاوتت د ر ج ة ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ب ا ل ن س ب ة لهم وذلك ك ا ل أ ح ا د ي ث ا ل و ا ر د ة في ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا د ق ة الرؤية الصادقة, الرؤية الصادقة جزء من س ت ة واربعين جزءا من ا ل ن ب و ة وقد ورد احاديث اخرى يختلف فيها هذا الرقم او العدد وقد جمع العلماء بينها بان هذا يختلف باختلاف احوال الراي ئ فاذا كان الراي ئ صالحا صافي القلب فانه تكون رؤيا تكاد تتحقق كفلق ا ل ص ب ش ذهبت النبوات ولم تبق إ ل ا المبشرات الرؤيا ا ل ص ا د ق ة يراها المؤمن أ و ترى له و إ ذ ا ضعف إ ي م ا ن المرء أ و لم يكن عنده صفاء في نفسه و ق م ئ ن ا ن في قلبه ف إ ن ه تتخلف رؤياه فبعض الناس يصيب في رؤياه م ر ة و ا ح د ة وبعضهم يصيب مرات وبعضهم ما يخطئ إ ل ا م ر ا ت ما يرى رؤيا الا وتتحقق غالبا وبناء على ذلك بعض الناس تكون رؤيا جزء من س ت ة واربعين جزء من ا ل ن ب و ة وبعضهم يكون أ ق ل من ذلك بحسب اختلاف أ ح و ا ل انسان الراي وهكذا ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة على ما جمع به الفقهاء بين أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الجماعة لغير ا ل ج م ع ة ع ن د م ا في المذهب هي فرض ك ف ا ي ة على ما رجحه ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وعلى ما عليه فتوى خلافا لما رجحه ا ل إ م ا م الرافع من انها س ن ة م ؤ ك د ة وهذه من المسائل التي ت س ت ر ك فيها ا ل إ م ا م النووي على ا ل إ م ا م الرافع بعد ان ذكر ه كلام الرافعي ب أ ن ه ا س ن ة م ؤ ك د ة قال قلت الاصح المنصوص أ ن ه ا فرض ك ف ا ي ة وقيل فرض عين والله أ ع ل م والفرق بين فرض العين وفرض ا ل ك ف ا ي ة أ ن فرض العين يطالب ف ي ه كل واحد من المسلمين ولا يسقط عن واحد بفعل واحد آ خ ر كل مسلم يطالب ب إ ي ق ا ع الفعل ك ص ل ا ة الظهر مثلا ف إ ن ه ا فرض عين على كل مكلف و أ ن ا ف ر ا ل ك ف ا ي ة فلا ينظر فيه إ ل ى الفاعل و إ ن م ا ينظر فيه إ ل ى الفعل والشعار ف إ ذ ا ظهر الشعار ووقع الفعل فيسقط الطلب عن د ق ي ه المكلفين إ ذ ا قام ب ا ل ع ب ا د ة بعض المكلفين بحيث يظهر الشعار ويقع الفعل بغض النظر عن الفاعل ف إ ن ه يسقط الطلب عن ب ق ي ة المكلفين أ م ا إ ذ ا لم يفعله واحد من المسلمين فجميع المسلمين ي أ ث م و ن ل أ ن ه م لم يظهروا الشعار ففرض ا ل ك ف ا ي ة في ا ل م ب د أ يتعلق بكل واحد من المسلمين ف إ ذ ا فعله بعضهم سقط الطلب عن ا ل ب ق ي ة و إ ذ ا لم يفعله واحد منهم ا ذ ى جميع المسلمين ك ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة م ث ل اذا إ صلى عليها بعض الناس لا يطالب جميع المسلمين ب ا ل ص ل ا ة عليها ي ص ق د الفتن عن ب ق ي ة المسلمين وعما إ ذ ا لم يصلي على الميت واحد من المسلمين عند ذلك ي ح س ب كل مسلم بلغه موت هذا الانسان ولم يصلي عليه فالفرق ما بين فرض العين وفرض ا ل ك ف ا ي أ ن فرض العين يتعلق بكل مكلف ويجب على كل مكلف ايقاعه واما فرض ا ل ك ف ا ي ة فيتعلق بكل المكلفين ويسقط الطلب عنهم بفعل بعضهم بهذا الواجب وبناء على ذلك اذا قلنا بان ف ل ا ه ا ل ج م ا ع ة ب فرض ك ف ا ي ة وتركها اهل ق ر ي ة او اهل مصر بحيث لم يظهر الشعار فيهم فانهم يقاتلون لان الجميع آ ث م و ن وما داموا اثمين فقد وجب قتالهم حتى يقيموا ا ل ص ل ا ة ويظهروا الشعار بناء على القول ب أ ن ه ا فرض ك ف ا ي ة و أ م ا إ ذ ا قلنا كما قال ا ل إ م ا م الرافعي ب أ ن ه ا س ن ة م ؤ ك د ة فلا يقاتلون ل أ ن ه م ليسوا ب ه ث م ي ن و إ ن م ا ا ب تركوا ا ل ف ض ي ل ة في تركهم ل ص ل ا ة الجماعه وأما أ الدليل على ن ا فرض ك ف ا ي ة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ث ل ا ث ة في ق ر ي ة ولا بدو لا تقام فيهم ا ل ج م ا ع ة إ ل ا استحوذ عليهم الشيطان فعليك ب ا ل ج م ا ع ة ف إ ن م ا ي أ ك ل الذئب من الغنم ا ل ق ا ص ي ر وهذا الكلام كله بالنسبه للرجال و أ م ا بالنسبه للنساء فليست في حقهم فرض ك ف ا ي ة هي فرض ك ف ا ي ة في حق الرجال و أ م ا بالنسبه للنساء فليست فرض ك ف ا ي ة في حقهم ولو ك ن ا بانها س ن ة م ؤ ك د ة أ ي ض ا يكون ت أ ك د ه ا بالنسبه للرجال أ ش د من ت أ ك د ه ا ب ا ل ن س ب ة للنساء وسيجي معنا بعد قليل ولان صلاه المرحه في بيتها خير من صلاتها في المسجد واما القول بانها فرض عين فهو قول ضعيف وقد استدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لجار المسجد إ ل ا في المسجد ولكن اصحابنا حملوه على معنى الكمال أي لا صلاة كاملة لدار في المسجد و إ ل ا فالناس الذين كانوا يصلون في بيوتهم ما أ م ر ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم ب إ ع ا د ة الصلاه ة الجماعة في صحة الصلاة ولو أو رسول على كل مكلف لأمر ل ل كانت كانت خرطا ا عين خرط في صلى الله عليه وسلم من تخلف خلاة الجماعة بإعادة عن من و التخلف وقع في زمن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في عصر ا ل ص ح ا ب ة وما بلغنا انهم م ر و ا ب ا ع ا د ة ا ل ص ل ا ة فلو كانت الصلاه ة صلاة شرطا في صحه ا ل ص ل ا ة لامروا باعادتها ولو كانت ف ر ظ ع ي ن وامتنعوا من فعل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحكم باثمهم ومعصيتهم ولو ق كانت صلاه الجماعه ة فرض عين لاكره كل مسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعلها مع ا ل ج م ا ع ة كما يكره على دفع الزكاه في بالنسبة وهي في المسجد ب ا لغير ن س ة ل ا ل م ر أ ة و ه ي في افضل ل لغير المرأة م س ج د ي ر د ه ا الكلام كله على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة بغض النظر عن كونها قديت ف المسجد او ق د ي ة في البيت يعني لو ان الناس افضلوا ا ل ش ع ا ر ليس في المسجد وانما في شوارع ا ل ق ر ي ة صلوا ج م ا ع ة سقط القسم عن الجميع لانهم اظهروا الشعار وقاموا بالفعل ولكن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد لها ف ض ي ل ة تختلف عن ف ض ي ل ة ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في البيت لو صلى ا ل إ ن س ا ن ج م ا ع ة مع زوجته ومع اولاده ج م ا ع ة تعزل او تزيد عن ص ل ا ة منفردا بخمس أ و بسبع وعشرين د ر ج ة هذا لا خلاف فيه و ل ك ن لو صلاه في المسجد ف ل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد م ز ي ة ليست ل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في غير المسجد ولذلك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد لغير ا ل م ر أ ة أ م ا ا ل م ر أ ة فسياتي ان صلاتها في البيت أ ف ض ل من صلاتها في المسجد فصلاه ا ل ج م ا ع ة في المسجد أ ف ض ل ب ا ل ن س ب ة لغير ا ل م ر أ ة في خ ب ر الصحيحين البخاري ومسلم صلوا أ ي ه ا الناس في بيوتكم ف إ ن أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة المرء في بيته إ ل الا ا م ك ت و ب ة إ ل ا ل م ك ت و ب ة يعني ا ل ف ر ي ض ة و أ م ا ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة ف ص ل ا ة ا ل ن ا ف ل ة في البيت أ ف ض ل من صلاتها في المسجد و أ م ا ب ا ل ن س ب ة ل ل م ر أ ة ف ص ل ا ة ه ا في بيتها أ ف ض ل من صلاتها في المسجد ب ق و ل النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد يعني إ ذ ا طلبت ا ل م ر أ ة من زوجها أم تذهب إ ل ى المسجد ف أ م ر ن ا بالا نمنعها من الذهاب ا لماذا س ج د ل تمنعوا وبيوتهن نساءكم المساجد لهن يعني خيرا كانت المرأة ر يذهب د الفضيلة السواب وتريد فصلاتها المسجد الناس الى المسجد يذهبون من اجل الفضيله فاذا كانت ا ل م ر أ ة ع ا ق ل ة لدينها ف ا ه م ة مراد السرع منها فصلاتها في بيتها أ ف ض ل من صلاتها في ا ل م د ج د وسواء في ذلك ا ل ج م ع ة وغير ا ل ج م ع ة لا يندب ل ل م ر أ ة حضور ا ل ج م ع ة ولا حضور ا ل ج م ا ع ة وصلاتها في البيت أ ف ض ل رواه أ ب و داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين قال هذا ب ا ل ن س ب ة للنساء ب ص و ر ة ع ا م ة واما اذا كانت ا ل م ر أ ة ش ا ب ة ف ت ي ة وكانت ذات ه ي ئ ة وجمال يشار إ ل ي ه ا قال فهذه ل ي س فقط صلاتها في بيتها افضل و إ ن م ا يكره لها أ ن تذهب إلى المسجد. تذهب الى م س ج د يكره لها تذهب ل أن إ المسجد وسواء في ذلك قيام رمضان ت ر ا و ي ح وصلاه ا ل ج م ع ة وصلاه ا ل ج م ا ع ة يكره لها أ ن تذهب إ ل ى المسجد ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه ي ق ر أ له ان يمكنهن من الذهاب فاذا طالبت ا ل م ر أ ة الجميله او البنت ذات ا ل ه ي ئ ة طالبت زوجها او طالبت اباها او طالبت اخاها او طالبت وليها ب ا م يسمح لها بالذهاب الى المسجد ي ق ر أ له ان ي ه ز ن لها لما رواه البخاري ومسلم عن ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها لو أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ر أ ى ما أ ح د ث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل هذا خوفا من الفتنه ودرا لها والكلام الذي ذكرناه صلاة المرأة في بيتها أفضل في يشار اليها أو أو ذات والمساجد ي الهيقة ل ل ة أو و ذات ا م تختلف بفضيلتها ف ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة افضل من ص ل ا ة الفرد و ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد افضل من ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في غير المسجد والمساجد تتفاوت فضيلتها ف ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد الذي يكون جمعه كثيرا أ ف ض ل من ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد الذي يكون جمعه قليلا لكثره المصلين ولذلك ا ل أ ف ض ل ل ل إ ن س ا ن أ ن يصلي في المسجد الذي تكثر فيه ا ل ج م ا ع ة لكثره ا ل ف ض ي ل ة فيه قائلا ما كثر جمعه يكون أ ف ض ل إ ل ا ل ب د ع ة إ م ا م ه ك أ ن كان إ م ا م ه مبتدعا ا ل ب د ع التي لا تكثر نحن ذكرنا في دروس الحديث ان ا ل ب د ع تنقسم الى قسمين بدعه م ك ث ر ة وبدعه ليست م ك ث ر ة البدعه مكثره ة صاحبها كافر و ا ل ب د ع التي ليست مكثره فقط ف ة فهذه يعني المسجد الذي يكون جمعه اكثر تكون ا ل ص ل ا ة في افضل ا ا اذا كان امامه مبتدعا ف إ ن الانسان يصلي في المسجد الذي يكون جمعه اقل وتكون صلاته افضل من ا ل ص ل ا ة وراء المسجد الذي يكون جمعه أ ك ث ر و إ م ا م ه مبتدع هذه ح ا ل ة يصلي الانسان في ه المسجد ب ا الذي يكون جمعه أ ق ل ومع ذلك يكون ا ل ت و ا ب فيه اكثر ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة الجمع أ ق ل ولكن الانسان يصلي فيه ويترك المسجد الذي يكون جمعه أ ك ث ر قال إ ذ ا كانت ص ل ا ة الجماعه في هذا المسجد الذي يقل جمعه م ت و ق ف ة على حضور هذا ا ل إ ن س ا ن مسجد صغير لا يرتازه إ ل ا العدد اليسير ولكن ما يوجد فيه من يصلي إ م ا م ا وبجانبه مسجد كبير جمعه كثير ا ل أ ف ض ل أ ن يصلي ا ل إ ن س ا ن في المسجد الذي يوجد فيه جمع كثير ولكن في هذه الحاله لو ذهبت إ ل ي ه لتعطلت ا ل ج م ا ع ة في المسجد الصغير الذي ي ر ت ا د ه العدد القليل وبناء على ذلك صلاتك في المسجد الذي تتوقف ا ل ج م ا ع ة فيه على حضورك أ ف ض ل من ا ل ص ل ا ة في المسجد الذي يكون جمعه كثيرا ومتى تدرك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة وما هو أ ف ض ل ا ل ج م ا ع ة قد افضل الجماعه ان يدرك الانسان الصلاه من اولها أن يدرك ك ت بان ي ر ة م مع الإمام ب أ يكون وراء الامام في حاله التحرم وقد كان الناس في الماضي اذا فاتتهم تكبيره احرام يعزون انفسهم ثلاثه ة ايام وإذا الجماعة يعزون أ ن يكون الانسان مع إ م ا م س ا ع ة التحرم ب ا ل ص ل ا ة فيدرك ت ك ب ي ر ة الاحرام مع امام وهذه ف ض ي ل ة ز ا ئ د ة في الجماعه ة فلو الرجلان حضر ح أ د م ا الإحرام أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام والثاني جاء أثناء الأولى فمن أدرك تكبيرة الركعة جاء فمن فضيلة أكثر من فضيلة الذي جاء في فكعة منطقة ا ل أ ومن ل ى و جاء في آ خ ر ا ل ص ل ا ة في ا ل ر ك ع ة ا ل ر ا ب ع ة مثلا من ص ل ا ة الظهر أ و العصر أ و العشاء ففضيلته اقل من ف ض ي ل ة ا ل إ ن س ا ن الذي ادرك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ا الإنسان و ل إ إمامه الإمام م م بالتحرم تحرم بمجرد تحرم ا اجتغال في عقب ي ب د أ ا ل م أ م و م بالتحرم وقيل قول ضعيف ب ا د ر ا ك بعض القيام أ ن يدرك ف ض ي ل ة التحرم وقيل ب أ و ل ركوع والأصح وكان موجوداً معه من أول、سنة. وعلى هذه الأقوال لو التحرم إذا عاقب الإمام الثلاث الثلاثة قلنا فضيلة إن الإنسان أنه أحرم تحرم من إن إن معه هذه يدرك يدرك فضيلة التحرم بادراكه إ د ر ك ه في ي ا ا ل ق الركوع في ا ل ر ك ع ة الاولى مما لا شك فيه عند جميع الفقهاء ان من حضر من اول الصلاه له ف ض ي ل ة ليست لذاك الذي حضر في اخر الركعه الاولى في اول ا ل ر ك ع ة الاولى واحد حضرتها في ا ل ر ك ع ة الاولى واما ا ل ج م ا ع ة هذا بالنسبه للتحرم كثيره الاحرام واما بالنسبه ل ل ج م ا ع ة فان الانسان يدركها ولو بقي من الصلاه الثانيه ة ان ف يدرك فضيلة الجماعة. يقال الجماعة صلى جماعة انه ولكن لا شك أ ن جماعته تختلف عن ج م ا ع ة غيره ما لم يكن هناك عذر أن أ ص ح ا ب الاعذار فقد عذرهم الله تعالى فتدرك ا ل ج م ا ع ة ما لم يسلم ا ل إ م ا م وبناء على ذلك يندب ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا دخل المسجد أ ن يبادر فورا بالتحرم وراء ا ل إ م ا م ولو كان في التشهد ا ل أ خ ي ر ولو كان بينه وبين السلام ث ا ن ي ة و ادراك ح ة لأن إ د ا ل إ ن س ا ن ل ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى ف ض ي ل ة تطلب, تطلب ويطعم نافلها كثير من الناس يدخلون المسجد فيجدون إ م ا م ه ا ل ت ش ع د ا ل أ خ ي ر فينتظرون حتى يسلموا بعد ذلك ي ج ر ع و ن في جماعه ج د ي د ة هذا خ ط أ ل أ ن إ د ر ا ك ا ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى ف ض ي ل ة في حد ذاتها يسعى ل ن ا س لها ومن صلى ا ل ص ل ا ة في ا ل ج م ا ع ة ا ل أ و ل ى ث و ا ب ه أ ك ب ر ممن ص ل ى ه ا في ا ل ج م ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة ويندب ل ل إ م ا م أ ن ي أ ت ي ب ص ل ا ت ه ي ا م ا ل ص ل ا ة ك ا م ل ة هذا لا خلافتي يعني يجب علي ه أ ن يفعل ا ل أ ر ك ا ن والابعاض والهداف و أ ن ت م تعلمون ا ل أ ب ع ا ض و ا ل أ ر ك ا ن و ا ل ه ي ا ت يجب عليه الاتياب بها ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ر ك ا ن و ل ا ز م ي ف ع ل ا ل أ ب ع ا ض و ا ل ه ي ا ت ي أ ت ي بهيكل ا ل ص ل ا ة كاملا وبدون خلل وبعد ذلك يندب له أن ل ا يطيل إ ذ ا أ ت ى بالهيكل الكامل ا ل ص ل ا ة يمكن أ ن ي أ ت ي بهيكل ا ل ص ل ا ة كاملا سليما ويطيل القراءه ويطيل ا ل ت س ل ي ح في الركوع وفي السجود ويطيل في ا ل أ د ع ي ة ولكن الناس الذين يصدون في المساجد ا ل ع ا م ة ا ل م ط ر و ق ة منهم العاجز ومنهم الكبير ومنهم ذو ا ل ح ا ج ة وبناء على ذلك يندب ل ل ا ت م ا م أ ن يخفف بعد ا ت ي ا م ه ب ا ل أ ر ك ا ن و ا ل أ ب ع ا ض والهيئات كامله ينزب له أن يخفف إلا إذا كان يسلي ب ج م ا ع ة محصورين عدد محصور ب إ خ و ا ن ه وقد راضوا بالتطويل أ و له أ ط ل ونحن ر ا ض و ن بهذا عند ذلك ليطل ما شاء له أ ن يطيل و أ م ا إ ذ ا كان في مسجد عام يطرقه كل إ ن س ا ن عند ذلك يندب له أ ن يخفف لما رواه البخاري ومسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ م ا أ ح د ك م الناس فليخفف ف إ ن ب ي ه م الكبير ة والصغير ة والضعيف ة وذا ل ح ا ج ه و إ ذ ا صلى أ ح د ك م لنفسه فليصل ما شاء وكصلاته لنفسه صلاته لقوم م ح ص و ل ي ن ر ض و ا بالتطويل عند ذلك ليصل ما شاء لانه ما يصلي للناس ع ا م ة و إ ن م ا يصلي مع أ ن ا س م ح ص و ل ي ن ر ض و ا بهذا ا ل أ م ر فصارت ك ف ر ا ت ه لنفسه و إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن إ م ا م ا ف إ ن ه في بعض الحالات قد ي ط ي ر ا ل ص ل ا ة من أ ج ل أ ن يلحقه بعض الناس كما يحدث في كثير من المؤسسات في الشركات في ا ل أ م ا ك ن التي يكثر فيها العمال تقام ا ل ص ل ا ة ويقف ا ل إ م ا م في المحراب و ي ط ي ر في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ويظن يفعل أنه إنما يفعل هذا من اجل ان يدرك الناس ا ل ص ل ا ة قال يكره للامام ا ل ت ط و ي ر ليلحق به اخرون الذي يحرص على ا ل ص ل ا ة يجب عليه ان ي أ ت ي اليها بمجرد سماعه بالنداء والذي لا ي أ ت ي لا ينتظر الامام ويضيق على الحاضرين من اجل انتظار ذاك التنسان الذي لم ي ولكن ه ذ ا ليس دائما. ولكن دائما هذا ليس دائما يكره ل ل إ م ا م التطويل بحجم <تصفيق> انتظار ا ل م ت أ خ ر ي ن ليس دائما قال يكره في كل الحالات إ ل ا في حالتين ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا كان ت الركوع و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا كان ت التشهد ا ل ا خ ي ر وبسوء أ م ا في الركوع ف إ ذ ا أ ح د ث ب إ ن س ا ن قد وصل إ ل ى ب ا ب لن ي ت أ خ ر قليلا يطل ي التسبيح بعض الشيء حتى يدرك ذاك ا ل ق ا د م ا ل ر ك ع ة لانه اذا ادرك الركوع فقد ادرك ا ل ر ك ع ة فاذا كان الامام في الركوع واحس بانسان دخل المسجد ي د ب له ان ينتظره حتى يدرك ا ل ر ك ع ة هذه الحاله الاولى و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة اذا كان في التشكد الاخير ف إ ن ه إ ذ ا ح ا ل ق ا د م يندب له أ ن يتريث قليلا ً حتى يمكن ذلك القادم من إ د ر ا ك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه لو سلم لفاتته في ا ل ج م ا ع ة فيندب له أ ن يطيل قليلا من اجل ان يدرك ذلك القادم ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ولكن هل ينتظر مطلقا ً قال لا ينتظر ب ح ر ط ي ن الشرط ا ل أ و ل الا يميز بين الداخلين يقول والله اذا حضر فلان انتظره واما اذا حضر فلان فلا انتظره لا هذا يصير مكروه ينجب له أ ن ينتظر إ ذ ا لا يميز بين الداخلين بمجرد سماحه لداخل ينتظره هذا الشرط ا ل أ و ل والشرط الثاني الا يطيل الانتظار لنفرض أ ن لو سمع بابا بجوار المسجد قد تغلق وعلم او ظن ان فلانا قد خرج من البيت لتجدك الجماعه لكن ربما استغرق الطريق الى المسجد خ م ل دقائق ينتظره خمس دقائق ل ل ت ف ا و ز الاخير قال لا ما ينتظره ينتظر إ ذ ا بشرطين الشرط الاول الا يميز بين الداخلين والشرط الثاني الا يطيل الانتظار إ ذ ا ينتظر في حالتين ا ل ح ا ل ة الاولى في الركوع و ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة في التشهد ا ل أ خ ي ر ويكون الانتظار بشرطين الشرط الاول أ لا يميز بين الداخلين والشرط الثاني أ لا يصيب الانتظار ا ل إ م ا م الرافع رحمه الله تعالى قال ولا يكره انتظاره لانسان حتى ب أ ن ه داخل نفسه لا يكره هكذا قال الامام الرافع يعني يجوز يعني يباح له الانتظار ج ا ه ز بدون كرامه ا ل إ م ا م النووي استدرك على ا ل إ ي م ا ن الرافعي في هذه المساله وقال قلت المذهب استحباب انتظاره والله أ ع ل م يعني ليس فقط لا يكره له ان ينتظر و إ ن م ا يندب له ان ينتظر والفرق ما بين الحالة الأولى وحالة النووي لو ما الحالة التي قالها الرافعي الإيمان فعل بين أن الانتظار على غير الرافع ما بثواب لانه فعل مباحا و أ م ا على ما أ ق ت ا د ه الامام النووي وهو المذهب و ا ل م ت ا ي و ل م ع ت م د عند جمهور ا ل أ ص ح ا ب ي ت ا ب لانه فعل مندوبا المندوب ا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ل أ ن ك بهذا تساعد أ خ ا ك على إ د ر ا ك ا ل ر ك ع ة وعلى إ د ر ا ك ا ل ج م ا ع ة من قبيل التعاون على البر والتقوى. والتقوى. والتقوى واما ما وراء هاتين ح ا ل ت ي فلا ينتظر لا ينتظره في القيام ولا ينتظره في السجود ولا ينتظره في التشهد الاول ل أ ن ه لا ق ا ئ د ة من الانتظار قال المصلّل ويسن وحده في الاصح إ ع ا د ت ه ا مع ج م ا ع ة يدركها إ ذ ا صلى الانسان منفردا ثم راى جماعه قد اقيمت أ م ا م ه فيندب له أ ن يصلي معهم ولو صلى في ج م ا ع ة وبعد ذلك ر أ ى أ ن ا ل ج م ا ع ة أ ق ي م ت أ م ا م ه ج ا ء ج م ا ع ة ث ا ن ي ة و أ ق ي م ت ظلام ة ث ا ن ي ة قال يستحب له أ ن يصلي ل الصلاه ا م ر ة ث ا ن ي ة ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ف ر أ ى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما ان تصليا معنا قالا صلينا في رحالنا صلوا ج م ا ع ة في الرحال فقال إ ذ ا صليتما في رحالكما ثم أ ت ي ت م ا مسجد ج م ا ع ة فصلياها معهم ف إ ن ه ا لكما ن ا ف ل ة وكذلك جاء بعد ص ل ا ة العصر رجل إ ل ى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه, معه رواهما الترمذي وحتى لهما روى هذين الحديثين الترمذي وحسنهما وبناء ا على ذلك اذا صلى ا ل ف م ن ا ثم راى ا ل ج م ا ع ة ينزب له ان يعيد صلاته واذا صلى في ج م ا ع ة وراى ج م ا ع ة يستحق له ان يصلي ا ل ج م ا ع ة م ر ة ث ا ن ي ة ولكن في هذه الحاله اي الصلاتين يكون الفرض قال صلاته الاولى هي الفرض والصلاه الثانيه سلسله كما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قل ان صلاه ا ل ج م ا ع ة فرض ك ف ا ي ة اذا تركها جميع المكلفين اجلوا واذا فعلها بعضهم سقط الاسم عن الباقين ومع كونها قد سقطت عن الباقين ي سقط اسمه الباطل عن لقيام البعض بها لكنه ليس معناها ذ هذا يذهب الى ا ل ج م ا ع ة صحيح انهم لا يهتمون لانه ق ا م ب ا ش ع ا ل بعض المسلمين لا يهتمون ولكن رغم ان الاسم قد سقط عنا يستحب لنا استحبابا مؤكدا ان نذهب الى ا ل ج م ا ع ة فنحن لا نذهب الى ا ل ج م ا ع ة فقط لنرفع ا ل م وانما ب ن ح و د ا ل ف ض ي ل ة التي نزلنا اليها فيستحق في حقنا استحبابا مؤكدا استحبابا ولا سيما أ ن بعض الفقهاء جعل صلاه ا ل ج م ا ع ة فرض عين وبعضهم جعلها شرطا في ص ح ة ا ل ص ل ا ة فخروجا من الخلاف والاحاديث الوارده في صلاه ا ل ج م ا ع ة يستحق في حقنا استحبابا مؤكدا ا ل نذهب إ ل ى المسجد ل أ د ا ء ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ولا يرخص لنا في تركها إ ل الا ح ا ت ما يرخص في ترك صلاة الجماعة إلا حالات و أ ع ذ ا ر قال ا ل أ ع ذ ا ر ت ن ق ج م الى قسمين هناك أ ع ذ ا ر ع ا م ة يستوي فيها جميع الناس وذلك كالمطر إ ذ ا كان المطر ينزل بحيث يبلغ الثياب ف إ ن ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة تسقط عن المكلف لما رواه أ ب و داود والنسائي وابن ماجه عن ابن أ ب ي الفريح عن أ ب ي ه قال ك ل مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن ا ل ح د ي ب ي ة ف أ ص ا ب ن ا مطر لم يبل أ س ف ل ن ع ا ئ ن ا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم خلوا فاذا ي ر ح ل ك م ف إ بذل المطر تسقط ا ل ج م ا ع ة ما قلنا لا يذهب يكره له الذهاب ما قلنا ما يندب الذهاب يسقط عنه لو أ ر ا د أ ن ي خ ل ي في البيت ف إ ن ه قد رخص له في ا ل ص ل ا ة في البيت رخصه فالمطر يرخص في ت ل ك ا ل ج م ا ع ة وكذلك ا ل ر ي ش إ ذ ا كان عاصفا وفي الليل و أ م ا إ ذ ا كان في النهار ف إ ن ه ليس عذرا مبررا في إ س ق ا ط ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ل أ ن ه في الليل قد يؤدي إ ل ى ا ل إ ض ر ا ر بالانسان ولكنه في النهار لا ضرر به الانسان يرى ويستطيع أ ن يقي نفسه اثار للريح عاصفه وفي المطر الوحل الشديد س و ا ء ك كان في الليل او كان في النهار فانه يرخص للانسان في ترك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة هذا ب ا ل ن س ب ة للاعذار العام المطر والوحل والريح العاصف في الليل واما الاعذار ا ل خ ا ص ة ا ل م ر ض المرض عذر المرخص في ترك ا ل ج م ا ع ة وكذلك الحر والبرد الشديدان يرخصان في ترك ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة أصلا ف يندب حال ل ل إ م ا م بغض النظر عن ذهاب ا ل إ ن س ا ن للمسجد أ و عدم الذهاب يندب له أ ن يؤخر ص ل ا ة الظهر حتى يصير لجدران ظل كما مر معنا وكذلك الجوع والعطش إ ذ ا كانا ظاهرين شديد وعطش شديد فهذا مرخص لترك ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء على العشاء وقد مر معنا هذا ايضا قال ولكنه يريد أ ن يقضي حاجته حاق أ و ح ا ق وقل انه يكره له أ ن يصلي في هاتين الحالتين فليذهب ويقضي ح ا ل ت ه وكذلك ب ع د ذ ل يصنل القلب وهو و فارض ك مما يرخص في ترك ا ل ج م ا ع ة أ ن يخاف ا ل إ ن س ا ن ظالما على نفسه أ و م ا ل إ ن س ا ن ظالم في الطريق بين بيته وبين المسجد لو خرج لاعتدى لا عليه وكثيرا ما يقع هذا ففي هذه الحاله ذ ا العزل مرخص في ترك ا ل ج م ا ع ة وسواء ما كان الاعتداء على ا ل م ج ل أ ومن على ل ا ا ل يعلم أ ه لو العذاب ل م في الطريق ر ا ل م ل ر ر الجماعة خ ص مرخصة ملازمه غريم معسر واحد على الدين ما عنده سبب وصاحب الدين يريد ماله وهو ملازم لهذا الانسان المدين لو طلع إ ل ى المسجد سيرى ويطالبه والانسان يستحي من مثل هذا الانسان الكريم يابى مثل هذا الموت احسن عليه من مثل هذا قال هذا ملخص تلك الجماعة يبقى في البيت. يظنه صاحب الدين بأنه ليس كان إذا كان فيجب عليه أن المال للدائم واذا لم يخرج الى الجماعه هذا ليس عذرا مرخصا يعني هذا عذر مرخص بالنسبه للانسان المعتب وكذلك عقوبه يرجى تركها وحزن د الناس عليه عقاب جاني بدايه عنه واولياء البجن عليه يطالبون باختصاصه عرض عليهم الديه ثابوا ولكن مازالت المفاوضات ج ا ر ي ة بين اولياء القتيل وبين اولياء القاتل وهو يعلم انه لو خرج من ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة سيلقى عليه القرض ويقتص منه ويقام عليه ح د ف ق ا ف ة لكنه يعلم انه لو ا خ ت ب أ يومين او ث ل ا ث ة ايام من المحتمل ان ت ت م ر المفاوضات بينه وبين اولياء المجن ع ل ي ن وربما تنازلوا عن حق القفاص الى حق ا ل د ي ا وربما ع ف و ا بدون شيء قال هذا ما في مانع ان ي ت خ ل ب عن ص ل ا د ا ل ج م ا ع ة و ل ع د ة أ ي ا م حتى ت أ د أ ا ل ا ئ ر ه وفي العلي إ ذ ا كان عاريا يصل في بيتي ما عنده سوف يصل ي ه عواصف أ و كان م ت أ ه ب ا للسفر مع رفقه س ي ح ل و ن ولا ينتظروا له فانه في هذه الحاله يرخص له في تلك صلاه الجماعه ويرحل مع رفقته ونصير هذا في ايامنا السفر بالطائره التي لا تنتظر وبناء على ذلك يجوز له ان يترك الجماعه ويصلي منفردا في المطار ويسافر بالطائره او لهكذا طعاما كريح كريه كالبصل والثوم من اكل من هذه الشجره فلا يقرب مساجدنا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا يكره له هذا حتى حضور ا ل ج م ا ع ة حتى لا يلغي الناس أ و كان له قريب محتضر في حالات النزع سيموت بعد قليل وهو ب ح ا ج ة ل أ ن يبقى بجانبه ليلقنه الشهادتين أ و ل ي ق ر أ عنده شيئا من ا ل ق ر آ ن ليذكره بالله ليقوم بواجباته وكان ب ل ل م أي عنده مريض مريض ما عنده أ ح د يعتني به الا هذا الانسان مرقص هذا عذر مرخص ا في شرك الجماعه ة أن عند إنسان يأنت يوجد مريض المثل ب فهذه جمله الاعذار ا ل م ل خ ص ة في ترك الجماعه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه